وجعلنا ذريتهم الباقين وترصن عليهم في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أَوْحَيَ رَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَاعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْدٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذْ كَانَ آلهة دون إن الله تريدون فما ظنّكن برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إنني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغا إلى آلهتهم فقال ألا ت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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هد لي من الصالحين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 فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر